Oh. رب قد زاد الأليم أشتكي ضعف المهير أرتديك يا إلهي يا معين رب قد زاد الأليم أشتكي ضعف المهير أرتديك يا إلهي قد بكى قلب الحزين قد بكى الليل دموعي إذ بكى قلب الحزين ربي قد أذنبت ذنبا نادم بك أستعيك ربي إني قد أتيت هرب منك إليك فحم اللهم جزى وارفع عن عبد اللذي ربي اني قد اتيت هربا منك كألي فحم اللهم جزى وارفع عن عبد اللذي ادي في نحيف انت من جاء رب ربي قد خذت الوعي الوعي قد قد زاد الهمي اشتكي ضعف المهين ارجيك يا الهي يا رعي رب قد زاد الاني اشتكي ضعف المهين جئتك يا الهي يا معين قد بكى الليل دموعي اذكى بكى قلبي الحزين ربي قد اذنبت ذنبا نادم بك استعين أستعي